بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام العلام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظاه الله تعالى وغفر الله له ولوالديه وللسامعين باب الخوف من الشرك اسامه موجود اغلق, الاب... اغلق, يا يا اغلق قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام وجنب ودني أن ان نعبد الاصنام قال الشاعر رحمه الله تعالى الصنم ما كان منحوتا على صوره والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك ذكره التبريع المجاهد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه عودة نرجو الله تعالى أن تكون عودة حميدة إلى كتاب فتح المجيد بعد إجازة رمضان قال المصنف رحمه الله تعالى أدمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد من دفه المعالم الدين في زمانه في الباب في باب الخوف من الشرك وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الاصنام قال شيخنا صلى الله عليه الخله اعلى مراتب المحبه ونهايتها ونهايتها والقلب لا يتسع لاكثر من خليل ويتسع لأكثر من حبيب انتهى كلامه الخلة أعلى مراتب المحبة ونهايتها والقلب لا يتسع لأكثر من خليل ويتسع لأكثر من حبيب انتهى كلامه ولذلك قول بعض الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه حبيب الله وعن إبراهيم إنه خليل الله هذا خطأ وهذا فيه نوع تنقص لمرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن المحبة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر أن مراتبها عشرة أعلى مراتبها الخلة أعلى مراتبها الخلة ولم تقع هذه الخلة إلا لإبراهيم ومحمد عليهم السلام ويقال إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله لذلك انتقل علماؤنا وشيخنا التحاوي لما قال حبيب الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قال خليل الله لكان افضل واحسن نعم. قلت وقد سمى الصنم وثنى كما قال الخليل عليه السلام انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ويقال إن الوثن أعم وهو قوي فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها وقال قال شيخنا سلم الله فيه شدة الخوف من الشرك فإبراهيم عليه السلام قائل ذلك مع أنه هو الذي كسر الأصنام بنفسه فالعبد لا يأمن على نفسه الفتنة فإيمان الموحدين عليه السلام قال ذلك نعم <تصفيق> أي جعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وبعد بيننا وبينها وقد استجاب الله تعالى دعاء وجعل بينه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام وقد بين ما يجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فإنه هو الواقع في كل زمان فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقع في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله المراد الشرك الأكبر قال إبراهيم الطيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم قال شيقنا وقد وصفه الله تعالى بأنه كان أمه قانتا لله حنيفا وبأنه لم يكن من المشركين انتهى كلامه اربح صفات امة والامة هنا بمعنى الامامة في الدين قانتا والقنود كما قال ابن القيم معناه هنا دوام الطاعة حنيفا والحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سوى ولم يكن من المشركين تأكيد السميع لحنيفيته عليه السلام فلا يدفو عبارة الله بل لابد من البراءة من الطاهوت ولا بدي من البراءة من المشركين ولا بدي من البراءة من الشرك و هذا هو معنى الاسلام استسلام لاله بالتوحيد والانقياد له بالطاع مع البراءة من الشرك و اهله استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاع مع البراءة من الشرك واهله اهله نعم <تصفيق> قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم راه بن جرير وابن أبي حاتم فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وصدق أن قوله عليكم أخوف ما أخاف عليكم يعني الصحابة رضي الله عنه قال شيخنا فغيرهم من باب أولى أخوف ما يخاف النبي عليه السلام علينا الشرك الأصغر وسئل عنه فقال الرياء قال الرياء في العمل والتسميع أو السمعة في القول نتكره فلسنة سعيد بالله من الرياء في العمل أو أن يسمع بأقواله نعم قال الشارف رحمه الله تعالى أورد المصنف هذا الحديث مختصرا أو غير معزوء أورد نعم أورد نعم قال الشارح أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو وقد رواه الإمام أحمد والتبراني والبيهقي وهذا لفظ أحمد حدثنا يونس حدثنا ليس عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمر عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى وذكر ابن أبي حاتم أن البخارية قال له صحبة ورجحه ابن عبد البر والحافظ و... وهذا رواه وهذا على المهم مختلفون في محمول ابن ربيد هل هو له صحبة ام لا ولذلك سيسوق الشارع وهذا من فقهه رحمه الله ابن رحمان ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب حفيد المصنف الملقب المجدد الثاني يعني بعد جده محمد ابن عبد الوهاب رحمان ابن حسن صاحب فتح المجيد سيسوق رواية محمد بن لبيد عن رافع بن خديج حتى يزول هذا الاشكال في مراد الطبراني رحمه الله نعم وقد روى الطبراني باسانيد جيده عن محمود بن اسانيده نعم وقد روى عن محمود بن عن رافع بن خديج مم. مات محمود سنه 96 وقيل سنه 97 وله 99 سنه سنة قال شيخنا إذا ابتدأ عمله بالرياء بطل, العمل بطل, بطل عمله أما إذا ترأى على العمل يعني الرياء فيبتل ما وقع فيه رياء فقط قوله إن أخوى فما أخاف عليكم الشرك الأصغر هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به ولا شر إلا بيّنه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث نعم ولذلك جاء قول جاءت قولة لإمام مالك رحمه الله تعالى وهي قولة عظيمة جدا تقطع روق البدع حيث قال رحمه الله لا ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين وقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه فما من خير فما من نبي بعثه الله إلا ودل أمته على ما يقربهم إلى الله فالذي يبتد في الإسلام بدع جديدة يقول إنها حسنة فهذا يطعن في هذا الحديث لأن الأنبياء عليه السلام ما بخدوا وما تركوا شيء حتى عتاب الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى ذكر بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وتلاه على أمته لما نزع عليه الوحي حتى النتاب لم يكن ليكتمه صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول بدع يوجد في الدين بدع حسنة يفعن في ذلك نعم فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافوا وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتل هكذا من؟ أقول من من؟ من, من؟ وفي نسخة ممن؟ قال شيخنا وفي نسخة من؟ ولعله أولى كما قرأ نعم فإذا كان الشرك الأصغر نعم فإذا كان الشرك الأصغر مقوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب خصوصا إذا ورف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون وما عرف معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله قال شيخنا سلمها الله لما كانت النفوس مجبولة على حب الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله تعالى كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه بخلاف الداعي الى الشرك الأكبر فانه اما معدوم كما في قلوب المؤمن كما في قلوب المؤمنين الكاملين او الكامل ايمانا يعني واما ضعيف عند من دونهم انت يا كلام وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة ابن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل قال أبو بكر يا رسول الله هل الشرك إلا ما أبد من دون الله أو ما دعي مع الله قال فكلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل هذه كلمة تطلق عند العرب فكلتك يعني فقدتك وخسرتك يعني إن لم تعي ذلك فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم نعم والنبي عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم إن هذه كلمة جرت على ألسن العرب نعم <تصفيق> وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان انتهى من الدر قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري قال الشارف رحمه الله تعالى قال ابن القيم الند الشبيه يقال فلان ند فلان ونديده أي مثله وشبهه انتهى قال تعالى فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلمون قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي يجعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى والشرك فحضره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ ند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان يجلوب او يزير انا انايت انا الشطر الاولى واتخاذ ند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان والشرك و... والشركه فحضره نعم فحضره فشرك ظاهر ذلك القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ المد للرحمن اي ايا كان من حجر ومن انسان يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديانه واعلم انا وعجيب جدا قولة ياس ابن عامي فيما اسماه منة الرحمن والحق انه يقال لعنه الرحمن ان الاسم يقول أن من طلب من الميت أن يدعو له هذا ليس بشرك يجوز أن تقول الميت يا حسين ادعو الله لي يا علي ادعو الله لي يا عمر ادعو الله لي كيف هذا هل هذا هل هذا يعد هل الذي يدعو لك يسمع وقادر على السماع نعم نعم يقول ليه هذا ضلال هذا باطل والعياذ بالله إنما هذا شرك أكبر والعياذ بالله طلب من الأموات شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله لأنهم لا يقبلون على أي شيء بل هم في حالة إلى الدعاء أن تدعو لهم لا أن تطلب الدعاء منهم والعياذ بالله نعم واعلم أن اتخاذا ند على قسمين الأول أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أولا حينما نحذر الناس من دراسة كتب المحدثين ورؤسائي وزعماء الجماعات من هذا الباب إنما نقول ادرسوا كتب السلف وارجعوا إلى شروح العلماء وطلاب العلم السلفيين في لهذه الكتب أما أن كل واحد يعمل له كتاب ويدرسه هذه مشكلة وتدرك كتب السلف تعف عليها التراب في المكتبات انظر المكتبات الآن فتح الباري ماذا عليه تراب شرح سيح مسلم تراب اشترأ رسالة صغيرة عليك بكتب التراث هذه كتب دسمة فيها, فيها الخير فيها الخير كتب السلف ولا يم الأقدمون خذ العلم عن من قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة نعم تصدر المقدمة كتب برهامي هذه تعرف إن حرفاتي. في المقدمة فقط نعم <تصفيق> وعلم أن اتخاذ الند على قسمي الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم وهو شرك اكبر تنديل أكبر تنديد أكبر وتنديد أصغر تنديد أكبر أخرج من الله وهو أن تدع لله شريكا في العبادة هذا تنديد أكبر وهو المذكور في قول الله عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّفِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ فالذي لا يخزي من النار من؟ الخارج من المنجة المشرك والكافر والمرافق أما عصاة الموحدين حتى وإذن تحشوا وصاروا حمماً وفحماً فمأواهم إلى نهر الحياة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في كما صحة الأخبار المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فهذا هو التنديد الأكبر وهذا هو أول نهي نهى الله عنه في القرآن قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد قال سبحانه فلا تجعل لله أنداد لا لا تج فلا تجعل لله أنداد هذا أول نهي في القرآن هذا يدل على أنه أعظم المنهيات الشرك بالله عز وجل نعم <تصفيق> والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر فقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وقيسير الغياء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ند بل ما شاء الله وحده وهذا هو الاكمل ان يقول ما شاء الله وحده وان شاء اقاد ما شاء الله ثم شئ هذا على سبيل الجواز والمستحب ان يقول ما شاء الله وحده ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئ والشرك أن يقول ما شاء الله وشئت لان الواو تفيد العطف مع ها المساواه او المشاركه وعما ثم تفيد العطم على الترتيب على التراخي نعم <تصفيق> رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأذب المفرد والنسائي وابن ماجة وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد وفي بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء الشفاعة هي الوساطة ولا شك حينما تقول للميت يا ميت ادعو الله لي هذه وساطة ليست وساطة وساطة شفاعة تطلب ان يشفع لك ان يدعو لك فلان يا فلان من الاموات يا حسين ادعو الله لي او اطلب من فلان ان يدعو الله لي كيف هذا هذا عبث حسين اصبح ترابا ورمادا الآن أصبحته رابا وغير الحسين من الأموات أصبح إلا الأنبياء فإنهم فإن الله عز وجل حرم الأرض أن تأكل أجساده أما هذا القصص كل نفلان مات حتى ولو من الصحابة الكرام رضي الله عنه فإن جسده كما هو هذه من خزعبلات والخرافات النبي أرسل فقط قال فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فقط ما يعد الأنبياء فلنطف على الماء فلنطف طرف السماء وجدناه كما هو كل هذه خزعبلات لا تصدق نعم في خلافهم في الشهداء نعم نعم وهو الذي يأذن لشفيع أن يشفع في من لاق الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر كما يأتي م. تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى نعم قال المسنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقياه يشرك به شيئا دخل النار قال الشارح رحمه الله تعالى جابر هو ابن عبد الله بن عمر بن حرام مهملتين الأنصري ثم السلمي بفتحتين صحيبي جليل هو وأبوه ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما مات بالمدينة بعد السبعين وقد كف بصاره وله أربع وتسعون سنة نعم وهو رضي الله عنهم هجرة في الحديث أو رحلة رحلة عفوا رحلة في الحديث فقد ركب إلى عبد الله ابن ونيس من المدينة إلى الشام واشترى بعيدا ورحله لما علم أنه أن عند عبد الله ابن ونيس حديث لم يصل جابر ابن عبدالله فاشترى بعيدا ووضع عليه الرحل وركب من المدينة الى عبدالله ابن اونيس واخذ الحديث وقفل راجعا رضي الله عنه وارضه فهزب على مشروعية الرحلة في طلب العلم حتى ولو كان الانسان مكثرا من الرواية فجابر من المكثري الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولذلك ابو الاسناد مطلوب رأى أنك أن وفقت للذهاب لمثل الشيخ صاحي الفوزان اذهب ولا تتردد إذا, ذهبت إذا وفقت لأن تذهب إلى أحد مشايقنا من العلماء لا تجلس هنا اذهب هناك اذهب تعلم وحتى يعلو سندك, سندك في العلم لذلك يسأل الله لك ذلك توكل على الله ارحل ارحل يا الكبار أفضل نعم <تصفيق> قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا قال القرطبي أي لم يتخذ ما شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة ومن المعلوم من الشرع المجمع نعم عليه نعم قال شيئا شيئا نكرة من لقي الله لا يشرك به شيئا شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العمور يعني أي شيء نعم نعم قال القرطبي أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة نعم هذه إذن قاعدة عند أهل السنة والدماعة من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا وإن امتحن وعذب في النار مهما عذب فإنما آله إلى الجن وقد خال في ذلك المعتزل والخوارج فقالوا بأنه مخلد في النار أما آل السنة قاضبة فقد أجمعوا على أن الموحد والذي عافاه الله من الشرك الأكبر ومات على التوحيد حتى وإذا اتكب كل الكبائر دون الشرك فإنه ترجى له رحمة الله ولا يخلد في النار أبدا وقال في ذلك المبتدعة من الخوارج والمعتزلة <تصفيق> وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمه ويخلد في النار أبدا الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمات <تصفيق> كذلك من مات على الشرك وإن فعل ما فعل من أفعال الخير في الدنيا فإنه يكافع عليها في الدنيا وأما في الآخرة فالله جل وعلا قال فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة كل عمله حابط ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لان أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الشرك يحبط كل عمل صالح لا يبقى معه عمل صالح إلا أحبطه والعياذ بالله هذا يدل على خطورة الشرك على خطورة الشرك أما العاصي ومرتكب كل الكبائر دون الشرك فإنه ترجله الجنة أما الذي وقع في الشرك وإن فعل ما فعل فإنه مخلل في النار والعياذ بالله نعم وقال النووي أما تقول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان الله هذا يليك كلام النور هنا لا فرق بين الكتاب والوثني بين من يسال من جماعة الإخوان المسلمين عن نصارى مس يقول لا لا لا لا خلاب بينه بينهم في العقيدة لا خلاب بينه بين من يقول عيسى بن الله في العقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا بينه بين من يقول إن عيسى صلب لا خلاف بينه وبينه في العقيدة ويسأل أحدهم هو حازم أبو إسماعيل عن هل النصارى كفار ويدخلنا النار فيلف ويدور في الإجابة ويستحي زعم أن يقول إنهم كفار وإنهم مخلبون في النار كما حكم الله عليهم في كتابه والنبي عليه السلام في سنته والذي نفسه بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد كفرهم الله تستحي من هذا تستحي أن تقرأ آيات الله جل وعلا لكنهم كل هذا من أجل ماذا من أجل الوصول إلى الكرسي ولا حول ولا قوة إلا الله لا فيصل إلى الكرسي ثم دخلوا السجون ولا حول ولا خوة إلا بالله نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله معافينا من ما ابتلى به غيرنا والحمد لله على نعمة السنة الحمد لله على نعمة فتح المجيد الحمد لله على نعمة المسجد والبقاء في مساجدنا بين راكل وساجد وقارئ للقرآن ومعلم ومتعلم هذه نعمة عظيمة لا تدانيها نعمة في هذه الحياة بعد نعمة الإسلام لا يوجد نعمة أعظم من هذا المعافاة من الفتن بعد نعمة الإسلام الحمد لله أننا لم نذهب لميدان لا رابعة ولا النهضة ولا محمد محمود ولا ولا غير من الميادين وإنما بقينا في مساجدنا واتهمنا بالسلبية وعدم الإيجابية إلى أن كشف الله الأمر وأن المستور عند الناس أجمعي ولله الفضل والمنة وله المنة والفضل وحده سبحانه وتعالى نعم أما, أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجهده وغير ذلك وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقبع قال صيحنا سلم الله دخول النار أبدي وهو للمشركين وآمدي بالمين وآمدي وهو لأهل التوحيد إذن انتهى كلامه إذن أي نص جاء فيه الخلود مع أي معصية دون الشرك فهذا خلود أمدي هذه قاعدة واي نص جاء فيه الخلود مع الشرك فهو خلود أبدي لا ينقطع أما الأمدي فهو لمدة معينة تنقطع ولذلك مثلا في آية النساء في آية القتل ومن يقت المؤمنا متعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة خالدا فيها هنا خلود أمدي حتى ولا لم يكن نصص أخرى تظل على أنه ليس بكف كقول الله عز وجل في سورة البقرة فمن له من أخيه شيء عن القاتل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم وصم الله القاتل أخل المقتور ويأخو في الدين وأيضا لأنه لو كان كافرا لما خير أولياء الدني بين القصاص أو الدية أو العفو نعم فذلك كل الآيات التي جاءت بالخلوف في المعاصي كما في صيح مسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتردأ وعذب بها في نار جهنم ومن استقع سما فسمه في يده وعذب في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا هذا كله خلود أمدي ولو أكد بلغة أبدا لكنه خلود أمدي وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة كل خلود فيما دون الشرك وخلود أمدي ليس خلودا أبديا نعم وأما دخول من مات غير مشرك الجنه فهو مقطوع له به واما دخول من غير مشرك الجنه مقطوع له به لكن ان يكن صاحب كبيره مات مصرا عليها دخل الجنه اولا وان كان صاحب كبيره مات مصرا عليها فهو تحت المشيئه هو تحت المشيئه هذا فيه الرد على أبي سحاق الحويني الذي قال من مات أن المصر على الكبيرة مستحل وهذا باطل وهذا قرره الإمام أحمد في أصول السنة فقال قال وإن مات مصرا عليها بعد حتى لو مات أثناء الزنا أو أثناء شرب الخمر أو أثناء قتل النفس فهو أيضا ترجى له رحمة الله ولا يخلد في النار أبدا والمستحل يعني اعتقد حل الحرام ولا بد أن نعبر عن هذا بقوله ولسانه أم بعمله واستمراره عن العمل بقوله ولسانه أما العمل إذا غلبته نفسه أو هواءه شيطانه ولا يزال يرتكب الكبير مرة بعد مرة مرة بعد مرة ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع, ويتوب ويرجع. كما حصل لعبد الله بن حمار عبد الله الملقب بحمر رضي الله عنه وذي كان أشهر بالخامر ويقام عليه الحد ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال عليه الصلاة والسلام لا تل عنه فإنه يحب الله ورسوله فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا وإلا أذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة وقال غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه اثبات الرسالة باللزوم نعم نفي الشرك من لا يشرك به شيئا يقتضي التوحيد لأن الذي لا يشرك لعناه أنه موحد وأيضا باللازم يقتضي الرسالة لأنه لا توحيد ولا عبادة إلا عن طريق الرسالة والنبوء ولذلك هذه الواسطة واسطة واجبة لأن الوسائط واسطة مشروعة وواسطة شركية الواسطة المشروعة هي واسطة الوحي الأنبياء والمرسلين وواسطة شركية كواسطة الأموات بين الله وبين خلقه نعم إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك وهو ققولك من توضى صحة صلاته أي مع سائر الشروط المراد من هذا هذه خطه على هذا مهم جدا من توضع صحه صلاته اي مع سائر الشروط لأن بعض الناس يقول مثلا من قال لا الله مخلصا من قلبه يقول لو قام مخلصا من قلبه دخل الجنة وان لم ياتي بباقي الشروط لا هنا ذكر شرط الإخلاص وهناك ذكر ذكر الكفر بما يعبد من دون الله من قال لا اله الله وكفر بما يعبد من دون الله من قال له الله مخلصا من قلبه دخل الجل فهنا ذكر هذا الشرط وفي النصها ذكر هذا الشرط وجمع العلماء هذه الشروط باستقرار النصوص فوجدوها سبعة شروط أو ثمانية شروط العلم واليقيم والقبول والانقياد فاذري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبه وفقك الله لما أحبه وفيما نقل سماحة الشيخ مبوز رحمه الله ونسب عليه أيضا أنه الكفر ما يعبد من دون الله كما نقل عنهماس الدعوة نعم فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي انتهى نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك لقول الله تعالى إن الله لا يغفو أن يشرك به ويرفو ما دون ذلك لمن يشاء وقوله سبحانه وتعالى واجنبني عن الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنى نعم الثانية أن الرياء من الشرك نعم الثالثة أنه من الشرك الأصغر وذليل هاتين مسلتين قول عليه السلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء مم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين فقال شيخنا فغيرهم من ذا بأولى الخامسة قرب الجنة والنار ما بينه وبينهما إلا الموت السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد مم. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقياه يشرك بي دخل النار ولو كان من أعبد الناس فلا تحيد العبادة مع الشرك الأكبر الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقولي لقوله رب إنهم أضلن كثيرا من الناس فالكثير ظل نسأل الله العافية العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري لا معبود حق إلا الله الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة <تصفيق> باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إل الله على بصيره الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عيهاę traded'另外 الباب الرابع نعم باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قال ليم جد شيك الإسلام محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى في الباب الرابع على مسخة باب الدعاء إلى شهادةأن لا إله إلا الله قال سماح الشيخ والإمام عبد العزيز عبدالله نباز رحمه الله أي وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولا بد فيها من العلم والعمل وقال الشيخ عبدالله رشحي لابد بعد معرفة التوحيد وتجنب الشرك من الدعوة إلى ذلك ذلك قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير الآية على سماحة الشيخ عبد العزيز المؤمن ابن باز رحمه الله أن نؤمن إذا من الله عليه بالعلم فإنه يدعو إلى الله تعالى نعم أبنى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له قال الشيخ مباز رحمه الله في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن نعم قال له إنك تأتي قوما من آل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس سلوات في كل يوم وليلة فإن هم لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فدا تص الناس يدكون ليلتهم انهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على فلما اصبحوا غدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها وقال اين علي ابن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا اليه فارسلوا فارسلوا اليه فاتي به فدا في عينيه ودعا له فبراء كان لم يكن به وجع فاعطاه الراية فقال انفض على بسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك والله لا فوالله لأن يهدي الله بك رفلا واحدا خير لك من حمر النعم النعم خير لك من حمر النعم يدكون يدكون أن يخضون <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال الشارح قوله <تصفيق> قال الشارع قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهكذا الذي ورثناه عن علمائنا أن الباب يقرأ أولا جملة الشيخ عبد العزنة بالله الرتحي في جامع الأمير السلطان ورد أخذناه عنه في عام ابتده في عام 1420 من الهجرة يقرأ الباب جملة ويعلق الشيخ على المثل ثم يقرأ, يقرأ الشرح في يوم آخر ويعلق على الشرح هذه الطريقة العلماء يقرأ المت أولا ويعلق عليه ثم تعليقات خفيفة ثم يقرأ الشرح ويعلق أيضا على شرح الشارح هذه طريقة العلماء بعض الناس يترك المسائل مع أنها زبدة الكتاب وهذا من الجهل بشرح كتاب التوحيد لأنه مصنف وضع هذه المسائل كاختصار لما جاء في الباب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 كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم كما قال الحسن البصري لما تل هذه الآية ومن أحسن قولا ممن قال, قال الشيخ مسلم الله أو عفوا هذا قول الشيخ صارح آل الشيخ قالت عن مناسبته لما قبله يعني هذا الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والذي قبله باب باب الخوف من الشرك ما مناسبة الدعاء الى شهدتها الليلة اهدى الله لذا الخوف من الشرك قال مناسبته لما قبله لانه من تمام الخوف من الشرك الذي ذكره في الباب قبله ومناسبته لما بعده وهو ما هو الباب الذي بعده تفسير التوحيد الذي بعده باب تفسير التوحيد نعم تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله مناسبته لما بعده ان ما بعده تفسير للتوحيد وتحذير من الشرك وهذه المناسبات مهمة جدا لطالب العلم ان يربط بين تبويب المصنف في كتاب التوحيد هذا من فقه المصنف لانه سار على طريقة الامام البخاري في كتاب هذا من اوله الى اخره سار فيه على طريقة علي الله البخاري الله وثقه البخاري في في تبويبه نعم فهنا قال باب الدعاء لشهادة لا اله الله وقال باب الخوف من الشرك لانه من تمام الخوف من الشرك ان تدعو الى التوحيد والى شهادة لا اله الله وقال باب الذي بعد باب تفصيل التوحيد وشهادة لا اله الا الله لان هذا مناسب جدا وموافق نعم إذا دعوت إلي شيء لابد بد أن تكون على على بصيرة لذلك لما حفزك لما حذرك من ضده هو الشرك وحفزك للدعوة التوحيد كان لذا نبين لك ماذا تدعو إليه وماذا تحذر منه فكان في الوام الذي بعده تفسير التوحيد وجاءت الأبواب بعده بعد ذلك في الشرك الأكبر والشرك الأصغر هذا ما يدر عليه هذا الكتاب العظيم الذي لا يستغني عنه طالب علم بل لا يستغني عنه مسلم كتاب التوحيد لليمام المجدد سيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نعم وسبحان الله عاد الكتاب المبارك كل ما درسه الإنسان أو درسه لا بد أن يخرج بفوائد جديدة لو در ربما درسه علماؤنا عشرين مرة من تشهر فوزان الشيخ نباز وعليما ربما درسه عشرين مرة وكل مرة تنتهي عن فتح المجيد للفوزان ويحضر مختصر الذي هو ماذا قرة علوم الموحدين للشارح عبد الرحمن بن حسن لابد أن تجد فوائد لابد أن تخرج بفوائد مم. وذلك المثال لا يمل من دراسة هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد <تصفيق> كما قال الحسن البصري ولما تلى هذه الآية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 هذا خليفة الله خليفة الله المراد قيامهم بأمر الله تعالى وهذا الأثر رواه معمر عن حسن البصري وهو مضطرب يعني معمر بن راشد رواه عن البصريين مضطربة كما في تهذيب التهذيب نظر معمر بن راشد في التهذيب <تصفيق> علق عليه الأتيبي, أسام الاتيبي قال ديل ارفع صوتك او اديه لمحمد اقرأ عشان يسمع له اخوة جميع هذا كلام الشيخ رسامة الاتيوي نعم عن مامر عن الحسن به ومامر لم يرى الحسن البصري ولم يسمع منه شيئا كما قال ابو الطلقاني كما قال ابو حاتم ويقال ان, الوز... إن الوسيطه بين معمر والحسن هو عمرو ابن عبيد المعتزلي ذكروا عبد الله ابن ابي عمرو عبيد عبيد المعتزلي ذكروا عبد نعم ال... المعتزلي عبد الله ابن ابي عمر البكري الطرقاني انظر طحفة التحصيل فكان فقط نعم شاند قال فالسنى الضعيف لانتطاعه وفي متنه نكاره فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله ولا يسحه اطلاق لفظ خليفة الله عليه لما فيها من الايهام انظر التهذيب معمر الدراشد انا امرواته عن حسن بصري نعم مع... نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وحول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نعم. أنا ومن اتبعني والاتباع علم وعمل ودعوة ليس الاتباع تتعلم فقط وتسكت أو تعمل بلا علم أو تتعلم وتعمل لنفسك فقط لا بد أن تدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سبيل الأنبياء والمرسلين أدعو إلى الله ولكن على بصيرة على علم اذا يا كلام يخرجون في سبيل الله جماعة الدعوة والتبليغ جماعة الأحباب لأن يخرجون للدعوة على غير علم هؤلاء يفسدون لا بد أن تدعو إلى الله وإذا دعوت لا بد أن تكون على على علم وعلى بصيرة قال <تصفيق> <تصفيق> الشارح رحمه الله تعالى قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عفوا يقول الشيخ صار على الشيخ وفقه الله والآية في آخر سورة يوسف هذه الآية هي الآية 108 سورة يوسف في آخر السورة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال وفقه الله الآية في آخر سورة يوسف وسورة يوسف كلها في الدعوة ولهذا جاء آخرها في بيان قواعد مهمة للدعاء في بيان قواعد مهمة للدعاء إذن القاعدة المهمة للدعاء إلى الله أن يدعو على بصيره على علم بدون بصيرة لا يدعو افضل يسكت اما حديث بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج نعم بلغ بلغ عن الرسول البلاغ اما ان تدعو الناس لفعل الخير وعمل الخير لابد ان تكون على علم قليحفظ الانسان ولا يفقع معنى الحديث فيبلغه غيره لا بأس كما هو اما اذا دعوت الناس هذا حرام وهذا حلال لابد ان يكون عندك دليل على الحلال او دليل على الحرام لذلك حذر العلماء من جماعة الدعوة والتبليغ وعدوها من الصوفية الجديدة منه الشيخ ناصر الدين الباني الشيخ باز وما جاء من فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الاول او الثاني لما سئلت اللجنة بسأل برئاس السماحة رحمه الله اقرب الجماعات الى الحق فقال السلفيون ثم انصار السنة ثم الاخوان ثم الدعوة التبليغ او الدعوة تبث من الاخوان الى اخرة فهذه فتوى قديمة وفي اخر حياة الشيخ في فتاة الطائف رحمه الله في الصيف قبل وفاة الشيخ بسنتين حذر من جماعة الدعوة التبليغ لما ظهر حالهم بي حذر من الخرج معهم احذر منهم ومن الشيخ فؤاد بن عبد الله التويجري رحمه الله فله كتاب عظيم ما هو اسمه ها القول البليغ في جماعه التبليغ بين في ضراء هذه الجماعه ومما يعني مما يذكر في هذه الجماعه انه مدشن كتاب البرده للمصيري الذي فيه الشرك النحض فيه يا اكرم خلق الله مالي من الود به سواك عند حلول الحادث العام وفيه قائدا من جودك الدنيا وضرثها ومن علومك علم اللوح والقلم يدرس هذا رحم ولا الله ولاهوته الا بالله نعم يشاركو في الميدان راح الميدان يكون يا محمد عبد النقص حتى التبلي راح الميدان فاحوا اغسلنا منا كل كل كله كله, كله. كله يرى السيف كله الاحزاب ترى السيف ويتحدى حزبا واحدا لا يرى السيف الا حزب الله كل حتى التبليغ الى احباب راحوا الميدان يقول محمد عبد المقصود افضل كلمة سمعتها فولت اخ تبليغي لما قال لقد ظهر الله في الميدان مرتين افضل كلمة افضل كذبة سبحان الله هذا كذب هذا كذب محض هو الذي نفسي بيده كذب محض هنا يعتقد الانسان أن الله ظهر في الميدان ولم يدك الميدان كما دك جبل الطور لما ظهر الله لموسى بنقدار الخنسر هذا كذب ومن رأى من رأى من رأى الله هل رأيت أنت الله محمد عبد المقصود حينما تقول هذه أفضل كلمة هذه كذبة العام هذه كذبة ومن رأى الشيطان ولا ياذب الله لكن لا عجب القوم يقولون الاعتكاف في الميدان أفضل من الاعتكاف في الحرم والاعتكاف في الميدان أفضل من الجهاد في سبيل الله من الجهاد في سبيل الله كيف الاعتكاف في ميدان رابعة ليس مسجدة الميدان رابع أفضل من الاعتكاف عند الكعبة كيف هذا إذن الصلاة هناك بأكثر من مائة ألف صلاة؟ حتى يكون الاعتكاف هناك أفضل والصلاة هناك أفضل ربما يخرج سفي من سبيلately يقول الجمعة هناك بسبعين جمعة كما قال الصوفية واغلات الرافرة الحجة الواحدة إلى الولي أفضل من سبعين حجة إلى ولا والعياذ بالله وهكذا الغلو يفعل بأهله صلى الله السلامة والعافية ويقول جمال هذا الإخوان الذي في جماعة أنصار السنة في المركز العام ما اسمه جمال من لا ليس مرج ولا سادحاته جمال الإخواني ها؟ عبدالهادي يقول اقسم بالله انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدم محمد مرسي اماما به ويعتم بمحمد مرسي وهو مسبل ازارة قصص للحيته والرسول يصلي خلفه سبحان الله يصلي خلفه ويقسم بالله لا حول ولا قوة الا بالله وربما يكون صادقا ان الشيطان تمثل في هذا والهياذ بالله نعم <تصفيق> والناس يكبرون الله أكبر فتحنا خيبر لا حاول وقتدنا بالله كذب فيه كذب فيه كذب نسأل الله العافية كذب في الرؤية في المنام وكذب في الحقيقة في الواقع نعم هل تكلم عن هذا عن رواية عن البصري. لا عن حسن بصري انظر تأكد قال الشاريخ رحمه الله تعالى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 على بصيرة بذلك ويقين علم مني به نعم بصيرة قال الشيخ سعى الشيخ هي للقلب كالبصر للعين نعم <تصفيق> أنا يدعو إليه على بصيرة أيضا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولهم مني انتهى مم. قال في شرح المنازل يريد أن تصر شرح المنازل وهو مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن القيم رحمه الله ومنازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي إسماعيل الهروي <تصفيق> الذي قال في حق ابن القيم نحن نحب شيخ الإسلام لكن الحق حب إلينا وكان عنده نزحة صوفية صاحب منازل السائرين م. ابن القيم قال نحن نحب شيخ الإسلام يعني بذلك بإسماعيل الهروي ولكن الحق أحب إلينا من نعم قال في شرح المنازل يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي, المرئي إلى البصر وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة وعلى القولين فالآية تدل و... و... والآية مطابقة للترجمة على أي قول الأول ولا الثاني باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله القول الاول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة من انا ومن اتبعني اي انا واتباعي على بصيرة يعني على علم وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع ما هو المرفوع نعم ادعو انا فيكون هنا المطابق في القول الثاني وقيل لأن الباب باب الدعاء الى شهادة الهدى وان كان من لازم الدعوة من لازمها العلم والبصير او من اركانها العلم والبصير نعم قال شيخنا وعلى هذا على قوله وقيل ومن اتبعاني عطمها المرفوع في ادعو اي انا ادعو الى الله على بصيره وعلى هذا يكون وجه مطابقة الاية للترجمة نعم <تصفيق> فالآية تدل على أن أدباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى ومن ليس منه هم أهل الداعين لا, لا خطأ في لسخة معك الداعون الداعين على أي وجه هم أهل البصائر الداعون مع هذا الأفضل نسخة المعتمدة هم أهل البصائر أدعون إلى الله تعالى فالآية فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة منذ الذي لا يدعو إلى الله ليس من أتباع الرسل والذي يدعو إلى الله على جهل على غير علم ليس من أتباع الرسل والموافق للرسل الذي على سبيلهم يدعو إلى الله على بصيرة <تصفيق> وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل منها التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ومنها أن الوصف قال شيئنا هذه المسائل من الأهمية المكان وكلها مهم مهمة منها التنبيه على الإخلاص منها التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دع إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ولذلك قلت أدعو إلى الله ليس إلى إلى نفسه أدعو إلى الله لذلك أنا أحافظ على كل إخوان السلفيين الذين يدعو إلى الله وإن وقع بيني وبينهم ما وقع لكن أحافظ عليه وأنصحهم وابين لهم الحق من الضلال ومن الذي يدعو إلى نفسه بأول إشكالية مع أخيه تراه يفجر يدعو إلى نفسه والعياذ بالله م. ومنها أن البصيرة من الفرائض لابد في الدعوة إلى الله من البصيرة أدعو إلى الله على بصيرة م. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة والدليل في الآية قدوه تعالى وسبحان الله م. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله قوله ما. مسبة لله ما. قوله تعالى وما أنا من المشركين ما. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك ما. وما أنا من المشركين وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب <تصفيق> لا بد أن تعرف من تدعوه أولا شخص في الأحزاب والجماعات لكنه جاهل مشى معهم هكذا يظن أنهم ينصرون الدين وهكذا فهذا ارفق به ارفق به حتى يتعلم ولا تلحقه بالقوم إلا بعد أن تبصره وتعلمه الحق من الباطل لا سيما إذا كان هذا يقف على مثل هذا الشخص لأن بعض الناس يرى شابا من الشباب الصغار الجهال. يمشي مع حزب أو جماعة يلحقه بالقوم ويعامله معاملة مبتدعة فيجعله يبغض أهل الحق لا اصبر. اصبر. اصبر لا تستعجل ارفق به قل يا ابني هذا الطريق خطأ هذا الطريق خطأ والدريع على خطأه كذا وكذا من الكتاب والسنة وهذه كتب الأهمة كتب الأهمة لأنهم يرمون على السنة بالغلغة والجفاء. وربنا يصالف هذا شخصا يعني يعني لم يفهم من يدعوه فيقع هذا في قلب الشخص ويكره طريقة أهل السنة نعم <تصفيق> فإنه وإن من يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه هذا ودعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدان وهذا تحتاج إذا أخطأ أخوك من أهل السنة أخوك معك من أهل السنة إذا أخطأ به بين له الحق لأنك تعلم أنه يطلب الحق ويهيد الحق ويتبع الحق ويؤثره على غيره نعم <تصفيق> وإن من يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموئضة بالترغيب والترهيد نعم وإن من يكون معاندا معارضا فهذا لا يجادل بالتي هي لا لا يجادل لا فهذا ايه بوته لا لا يجادل فهذا يجادل نعم يجادل وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل باللتي هي احسن لا هذا فيه ادب المناظره ام فئن رجع والا ان معه الى و فإن رجع والا ان معه الى الجلاد الى الجلاد وفي نسخ الجدال هو خطأ يعني يجلد عند السلطان إن أمكن فإن رجع وإن لم تقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى كما فعل خلق عبد الله القسري والقصة كان في إسلامها مقالة انتلقاه للمولي قبول في التاريخ الاسلامي لما ذبح الجعد بن ذرهم في يوم عيد أضحى بعدها خطب الناس قال أيها الناس ضحوا تقبلوا الله ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعل ابن درهم ونزل فذبح مضحيا به رضي الله عنه ورحمه الله نعم خالد بن عبد الله القصري أمير العراق. وهذه من نعمة الله تسليط الولان على أهل البدع والأهواء لأن, لأن الجعل ابن درهم شيخ الجهم ابن صفوان وقال خالد في خطبته فإنه زام أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما يعني كذب القرآن نعم وقال إذا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها نعم فحب الإمامة والرياسة لا وإنما حب الإمامة في الدين مطلوب أن تكون إماما للناس في الخير معلما لهم الخير هذا تحبه وترغب واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا منهما إمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا أما حب الإمارة والزعام والسلطان لا إلا في حالات خاصة كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه ولكن النبي صنقال بأنعمة المرضعة وبئسة الفاطلة على الإمارة والزعامة والرئاسة أنظر الرئاسة ماذا فعل الناس من أجل الرئاسة من أجل أن يصعد الحكم باعوا كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نعم فإن الناصح لله المحب له يحق يحب أن يطاع ربه فلا يوصى وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتضى هو بالمتقين فإذا حب هذا العبد الدع إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون في المطاع لكي يأتم به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويوبد ويوحد فويحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه ولهذا ذكر الله سبحانه وعباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليه في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه وذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين, كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن يصر قلوبهم بالسجاح وأن يسر قلوبهم وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوضيته فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطلا التي لا تتم الإمامة إلا بها ودأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب بل من أعلى مراتب بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من الألو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس بون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنام سبحانه الله واحتقار من عظمه واقع كأنه يعيش بين عبد الرحمن بن حسن يعني هذا وجده غنير يكفر الشيخ محمد سعيد رسلان ورئيس جماعته يقول صريخك الوفي لرئيس مزراء إسرائيل رئيس مزراء اليهود صريقه الوفي وعدوه الكافر محمد سعيد رسلا هذا شيء عجيب جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن هذا من ذاك صريقه الوفي اليهودي وعدوه الكافر الوسم الموحد الداعي إلى الله هكذا لا تتم رئاسة دنهوية لطالبيها إلا بهذا ولا ياذب الله من طلبها للدنيا ولا بالله. نعم ولا تنال, ب... ولا تنال الا باضعافه من المفاسد والرؤساء في عام هذا نعم ولا تنال الا باضعافه من المفاسد والرؤساء في عام هذا فاذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما عليه ولا سيما إذا خشروا في صفة الظر يطؤهم اهل الموقف بارجلهم اهانه لهم وتحقيرا وتصغيرا كما صغار أمر الله وحقار وعباده وهذا حال المتكبرين والعياذ بالله